من هو المريض الذي له حق الفطر لنيسر يسر الشريعة أنها بينت من هم الذين يجوز لهم أن يفطروا وقد ذكر الله عز وجل أنواع المفطرين في رمضان فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذان نوعان ذكرهما الله عز وجل ممن يفطر في رمضان المريض المسافر يقول علماء المريض ثلاث أنواع النوع الأول مرض يسير جدا غير مؤثر مثل أدنى وجع في الاصبع أو أدنى وجع في الرأس فهذا لا يجوز له الفطر لأنه لا يوجد فيه مشقة النوع الثاني مريض يمرض مرضا فيه شيء من المشقة ويستطيع يصوم لكن في شيء من مشقة فهذا يكره له الصوم ويباح له الفطر النوع الثالث مريض مرضا يسبب له ضرر ضرر في جسده فهذا يحرم عليه الصوم لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم لأن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة فهذه أنواع المريض الثلاثة النوع الثاني من المفطرين في رمضان المسافر يجوز له ان يفطر هل يجوز له الصوم الاحسن ان يصوم اختلف العلماء في ذلك والراجح ان الانسان ان وجد مشقه في السفر فانه يفطر والا لم يجد مشقه فانه يصوم وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في سفر فيقول الراوي سافرنا في, في, في, في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابنا حر شديد حتى أن أحدنا ليضع رأسه يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كانا راكبين فقوله كان راكبين يدل على أن هناك مشقة في مشقة للصحابة وأما النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله المرواح لم يوجد عندهم مشقة كان راكبين مرتاحين فدل على أن الإنسان إذا لم يكن في سفره مشقة كما هو حاصل الآن يسافر الإنسان بالطائرة بل بعض الناس بالسيارة المكيف وبرد لا يتضرر ولا يجد مشقة نقول هنا الأحسن أن يصوم لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرد في ابراء الذمة ولأنه أسهل أن يصوم مع مع الناس أما من يجد مشقة فإنه يفطر ومن لا يجد مشقة لو أراد الفطر فإن تاريخ جائز لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى فهي رخصة للمسافر من الذين يجوز له أيضا الفطر في في رمضان الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع العلماء اختلفوا في الحامل والمرضع وعندهم تفصيلات كثيرة وفي الحقيقة لو رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن الحامل والمرضع حالهما كحال المريض تماماً. تماما فإذا أحست الحامل أو المرضع بمشقه أو خوف على نفسها أو على ولدها فإنها تفطر كالمريض وتقضي بعض رمضان التفصيل يفصله بعض علماء تخاف على نفسها أو على ولدها أو تطعم هذا لم يرد به سنة إنما هو خلاف بين الصحابة فابن عباس رضي الله عنهما عنده روايتان ابن عمر روايتان وإذا تعارضت روايات الصحابة نرجع إلى الحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصلاة الصوم فدل على أن الحامل والمرضع إذا أفطرت فإنها تقضي فقط عده من ايام من ايام اخرى